بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فمع مجلس جديد من مجالس الملخص في أصول الفقه وكنا في المرة الماضية انتهينا من الدليل الأول والكلام عليه هو القرآن وقلنا أننا في هذه الدروس الدروس الأخيرة نتكلم فيها عن أدلة الشرعية التي هي القرآن ثم السنة والإجماع والقياس وشر من قبلنا وقول الصحابي والمصالح المرسلة والاستحسان إلى غير ذلك من الأدلة وانتهينا من القرآن الدليل الثاني من الأدلة المحتج بها من أدلة الشرعية السنة وهذا الدليل دليل نقلي, دليل نقلي كذلك هو دليل متفق على الاحتجاج به وينحصل الكلام في هذا الدليل في مباحث سنتكلم عن السنة في مباحث من حيث أنها دليل تعريف السنة هذا هو المبحث الأول المبحث الثاني إطلاقات السنة إطلاقات أهل العلم لفظ السنة بماذا يعنون أهل العلم لفظ السنة إطلاقات السنة الثالث أقسام السنة الرابع حجية السنة الخامس الأحكام الواردة في السنة لا سيما الأحكام التي فرضت بتقريرها السنة هناك احكام سواء بالتحريم أو الإباحة أو الكراهة أو الإيجاب فرضت بها السنة عن القرآن الخام السادس حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف لأن هذا له علاقة بالاحتجاج بالسنة أما تعريف السنة فالسنة لغة هي الطريقة والسيره حسنة كانت أو قبيح أو سيئه فتطلق على السيرة السيئة سنة يقال سنة فرعون الظلم يقال سنة عمر العدل بين الناس فالسنه من ناحية اللغة تطلق على الطريقة والسيرة هذه السيرة حسنة كانت أو سيئة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث جرير من سن في الإسلام قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان له كان عليه وزرها ووزر من عمل بها سبحان الله يعني عندما الإنسان يقوم بعمل صالح كأن يقوم بتوزيع كتاب أو يقوم بتعليم إنسان عبادة معينة يعني زه... إذا التقيت بزميل لك أو التقيت أنت أو إنسان التق... إمرأة التقت بجارة, ل... بجارة لها فعلمتها قالت لها أنا سمعت حديث يقول قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابه في الصلاح مسلم أيعجز, أيعجز أحدكم أن يكتب له ألف حسنة قالوا بلى يا رسول الله كلنا يحب قال يسبح الله من التسبيح فيكتب له ألف حسنة ويمحى عنه ألف سيئة يعني عندما تعلم إنسان هذا الحديث فيعمل به فيكتب لك ألف حسنة ويمحى عنك ألف سيئة كلما قالها كتب لك من غير أن ينقص من أجله شيء علمت انسان عبادة معينة نشرت خير بين الناس آخر دل إنسان على موقع على موقع إباحي أو موقع فيه تدمير للدين دله دل قال الموقع على كذا تدخل كذا فهذا هذا الذي تعلم ذهب وفتح هذا الموقع والآخر نعم في بيته ما ارتكب كتب له من السيئات مثل الذي مثل شاهد فهذا معنى الحديث والله اعلم فالسنة تطلق السنة من ناحيه اللغة تطلق على الطريقة والسيرة سواء كانت سيئة أو محمودة أو حسنة قال خالد بن عتب الهزلي لا تجزعن من سيرة أنت سرتها فأول راضي سنة من يسيرها يعني نريد أن ندلل أن المراد بالسنة هي الطريقة والسيرة لمعناها في اللغة قال في القاموس المحيط السيرة بالكسر السيرة بالكسر السنة والطريقة والهيئة معنى إيه معنى السنة يبقى إذا لو قيل لك ما معنى السنة في لغة العرب تقول معنى السنة في لغة العرب الطريقة والسيرة الطريقة والسيرة سواء كانت مسمومة أو محمودة هذا معناها في اللغة أما في عند في إصطلاح علماء الأصول ما معنى السنة عند هذا التعريف؟ السنة لغة عند علماء اللغة السيره الطريقة. أما عند علماء الأصول فيقولون السنة ما اضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذه تعريف السنة عند علماء الأصول. ما اضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل إلينا. ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول ما نقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول كإنما الأعمال والنيات هذا قول أو فعل رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسع على خوف مثلا أو, أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لبلال سمعت دفن عليك في الجنة لماذا قال كنت كلما توضات صليت ركعتين فالنبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك اقره على إيه؟ على ذلك فهذا يسمى تقرير فالسنه عند علماء الاصول ما اضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير هذه السنه عند علماء الاصول هناك تنبيهات حول تعريف السنه التنبيه الاول ان ما يحبه صلى الله عليه وسلم أو يكرهه صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأفعال يندلق تحت الأفعال يعني أي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أو يكرهه هذا يعتبر فعل سنة فعلية مثال ذلك قول أم المؤمنين عائشة في الصحيحين قالت كان يحب التيمن ما في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله يحب التيمن إذا أراد أن يرجل شعره ويسرح الشعر يبدا بالجهه اليمنى إذا أراد أن يتطيب يبدا بالجهه اليمنى إذا أراد أن يرجل لحيته يبدا بالجهه اليمنى إذا أراد أن يتنعل يبدا بالرجل اليمين إذا أراد في كل شيء إذا أراد أن يتطهر يبدا بالجهه اليمنى فأنت كل شيء باليمين وقاعدة كما يقول علماء قاعدة اليمين والشمال قاعدة الاستخدام يقولون أن كل ما كان فيه تشريف يكون باليمين وكل ما كان فيه إزالة نجاس أو إزالة طهاره أو أمور فيها شيء من يعني الدنو فيستخدم اليسرى فمثلا نأخذ ونعطي باليمين نأكل باليمين نشرب باليمين مع وجود النص في ذلك نبدأ باليمين في كل شيء نتطهر تطهر بالشمال أمور إزالة نجاسة بالشمال فما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه فعل عند علماء الأصول كذلك التنبيه الثاني الكتابة من النبي صلى الله عليه وسلم فعل الكتابة بالرغم أنه كان لا يكتب فالكتابه من صلى الله عليه وسلم تندرج تحت أقواله صلى الله عليه وسلم الكتابة تندرج تحت برغم أنه لم يكتب كان يكتب له وهذا ليس كلام إنما هو فعل ولكن تندرج تحت أفعاله مثل أمره صلى الله عليه وسلم علي بالكتابة يوم الحديبية التنبيه الثالث السنة هي الحكمة السنة هي الحكمة إذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب مع القرآن فهي السنة كقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إذا اقترنت لفظ الحكمة مع لفظ القرآن أو لفظ الكتاب في السنة فالمراد بالحكمة هنا باتفاق أهل العلم السنة وانزل الله عليك الكتاب والحكمه ما الحكمه السنه وكقوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم الحكمه هنا السنه وقال تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوت من آيات الله والحكمه الحكمه هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي في الرساله الشافعي محمد بن ادريس الامام العالم قال فذكر الله فيقول الشافعي رحمه الله تعالى فذكر الله عز فذكر الله هنا في هذه الايه ايت الاحزاب الكتاب وهو القران وذكر الحكمه فسمعت الشافعي يقول فسمعت من ارضى من اهل العلم بالقران يقول الحكمه سنة السنه يقول سمعت من ارضى من اهل العلم يقول الحكمه السنة يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال يقول للشيخ الإسلام قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم ماذا يقولون يقولون الحكمة هي السنة لأن الله عز وجل أمر ازواج نبيه أن يذكرنا ما يطلع في بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى القرآن وما سوى ذلك مما كان يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به من السنة وذكرنا ما يطلع في بيوت في بيوت قل تعالى وذكرنا ما يطلع في بيوت كنا ماذا كان يطلع في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يطلع القرآن والحكمة أي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقات أهل العلم على السنة اختلف أقوال علماء في تعريف السنة وذلك بسبب الغرض الذي يعتني به كل فريق فعلماء الأصول عرفوها علماء اللغة عرفوها تعريف علماء اللغة قالوا السنة هي الطريقة هي السيرة والطريقة علماء الأصول قالوا هي ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير علماء الحديث عرفوها تعريف علماء الفقه عرفوها تعريف آخر علماء العقيدة عرفوها تعريف آخر رابع أما سنذكر سبب الاختلاف نذكر أولا التعريفات سبق أن تعريف علماء الأصول ما أضيف النبي صلى الله للسنة ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أما علماء الحديث تعريف المحدثين قالوا ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذا التعريف مثل من؟ علماء الأصول ولكن زالوا كلمة أو صفة أو صفة كان النبي صلى الله عليه وسلم كس اللحية كان إذا خطب أحمر وجهه صفة كان كس اللحية فهذه صفة ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة هذا تعريف علماء الحديث تعريف الفقهاء علماء الفقه لهم تعريف آخر تعريف ثالث قالوا السنة ما طلب الشارع فعله من غير الزام من غير إلزام ورتب على فعله الثواب ورتب على فعله انتثالا الثواب ورتب على فعلهم امتثالا السواب والمدح وليس في تركه زم ولا عقاب علماء الفقه عرفوا السنة فقالوا بهذا التعريف أو هي مقابل الفرض مقابل الفرض علماء الفقهاء قالوا أن السنة ما أمر به الشارع كل امر الشارع أمر بي. ليس على سبيل الحكم والإلزام وهو الذي يساف فعله امتثالا فعلهم يساب على ذلك ولا يعاقب على تلك مثل ماذا مثل صلاه الظهر صلاه العصر اذكار الصباح والمساء سنن مثل الأكل باليمين مثل الأكل من أمام القصعة من امامك في الطبق مثل تحيه المسجد عند كثير من اهل العلم مثل سائر السنن النوم على الشق الايمن دعاء النوم الوضوء قبل النوم هذه كل امور سنن فهذه السنه عند علماء الفقه. أما عند علماء العقيدة فالسنه عندهم ما يقابل البدعة. كل ما يقابل البدعة هو سنة. فيقال فلان سني وفلان فلان من أهل السنة إذا كان إذا كان عمله موافق للسنة ويقال فلان مبتدع إذا كان عمله مضاد للسنة ويقال فلان على بدعة وفلان على سنة. وكذلك اطلقون احيانا السنة على افعال الصحابه كقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين ألخص ما ذكرت ألخص لكم ما ذكرت السنه لها اطلاقات لها معاني علماء اللغه عرفوها تعريف علماء أصول الفقه عرفوها تعريف ثاني المحدثون عرفوها تعريف ثالث الفقهاء تعريف رابع علماء العقيدة تعريف خامس وسيتي معنا السبب في ذلك لماذا, لماذا اختلفت التعريفات اولا أذكر أقول السنة لغة الطريقة والسيره هذه في لغة العرب عند علماء اللغة عند علماء الأصول ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ده علماء الأصول علماء الحديث خذ تعريف علماء الأصول وزود عليه أو صفة فقالوا السنة ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير من قول أو, فعل أو تقرير أو صفة ده تعريف علماء الحديث علماء الفقه قالوا السنة ما طلبه الشارع على ليس على سبيل الحتم والإلزام وهو الذي يسافع فاعله تسالا وليس ولا يعاقب تاركه مثل سنة الظهر هذه السنة عند الفقهاء أو إن شيء تقول السنة عند الفقهاء مقابل الفرض كسنة الظهر كصلاة الضحى كصلاة الوطر عند الجمهور كركعتي الفجر كأذكار الصباح والمساء هذه السنن عند الفقهاء عند علماء العقيدة السنة مقابلة للبدعة فكل عمل موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة وكل عمل وصادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدع عند علماء العقيدة ولهذا يقول هذا سني وهذا مبتدع هذا على سنة هذا مبتدع إذن سؤال هنا لماذا السبب, السبب بين العلماء او سبب اختلافين في تعريف السنة السبب في هذا يرجع في سبب, أن سبب هذا الاختلاف يعني سبب أنهم اختلوا في تعريفات السنة بسبب في ذلك يرجع إلى الغرض الذي يعتني به كل فريق كل فريق بسبب تخصصه أو اعتنائه فمثلا غرض الأصول غرض علماء الأصول من تعريف السنة أو من دراسة السنة الاستدلال بها على الأحكام علماء الأصول يحتاجون السنة ليستدلوا بها على, ليستدلوا بها على الأحكام ليقولوا هذا مباح هذا مكروه هذا واجب هذا مطلق هذا مقيد هذا ناسخ هذا منسوخ ولذلك لا يحتاجون إلا أقوال النبي وأفعال النبي وتقريرات النبي فقط هم لا يحتاجون إلا هذا حتى يقاعد القواعد أما علماء الحديث فغرض المحدثين هو نقل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الاقتداء به فيقولون كان كس اللحية كان يترجل كذا كان يرتدي كذا فهم يعرفون السنة فيقولون ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة غرض الفقهاء إثبات الأدلة التفصيلية ليس القواعد العامة فيقولون سنة الظهر سنة العصر سنة المغرب فالغرض عندهم من تعريف السنة إثبات الأحكام الجزئية وليس الأحكام الكلية الأحكام التكلفية الوجوب الاستحباب فالحاصل ان هذه تعريفات السنة عند علماء الإسلام عند علماء اللغة عند الفقهاء عند الأصوليين عند المحدثين عند علماء العقيدة ولكن الذي يهمنا في هذا الدرس، في هذا الملخص في أصول فقه الذي يهمنا تعريف علماء الأصول وهي ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير صفلة ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أي قول النبي ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول مثل ماذا إنما الأعمال بالنيات مثل ماذا؟ من ما جليد اللي هو بيخلينه في الدين. مثل ماذا؟ آآ مثل, آآ مثل قول, قول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. مثل كذا من قول قول او من قول او فعل او فعل كان يعجبه التيمون فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ينقل مغيرة بن شعبه انه مسح الخف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مسعى الخف في البخاري ينقل مغيرة بن شعبة هذا فعل تقرير كما اقر يقر الصحابة على فعل معين أن يقوم أحد الصحابة بعض الصحابة بفعل في حضرته صلى الله عليه وسلم ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل المبحث الثالث أقسام السنة أقسام السنة اولا أقسام السنة باعتبار ذاتها تنقسم السنة إلى قوليه وفعلية وتقريرية وصفة لا الصفة عند علماء مين عند علماء الحديث نحن نتحدث عند أقسام السنة عند الأصوليين قالوا السنة ما اضيف ما نسبة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة لا ليست من قول أو فعل أو تقرير إذن السنة تنقسم عند علماء الأصول إلى سنة قوليه مثل ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات سنة فعلية سنة تقريرية أما السنة القولية كما قلنا قوله من يريد الله بخير وفقهه في الدين الثاني السنة الفعلية وهي التصرفات النبوية التي وردت عنه فعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول عائشة كان إذا أراد أن يحرم تطيب في ما يجد السيدة عائشه تحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى سنة فعلية هو ما تكلم أم المؤمن عائشه تقول كان إذا أراد أن يحرم تطيب في ما يجد هذا فعل سن فعليه سنة فعلية سنة تقريرية التقرير ما يقع من غير صلى الله عليه وسلم باطلاعه أو بعلمه صلى الله عليه وسلم ولا ينكره هذا سمى سنه تقريريه كركعتي الوضوء الذي كان يصليهم ايه بلال اقسام السنة باعتبار وصولها إلينا علماء الأصول يقولون طبعا هذه المباحث مشتركه بين علم بين مصطلح الحديث علم الحديث وبين علماء وبين علماء الفقه هذا مشترك بين العلمين أقسام السنة باعتبار وصولها إلينا كيف وصلت السنة إلينا السنة الحديث باعتبار وصولها إلينا أو باعتبار تعدد أسانيده أو باعتبار مجيئه إلينا انقسم إلى قسمين إلى قسمين سنة متواترة وسنة احد يعني متواترة ما معنى متواترة المتواتر ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم ويكون مستند هؤلاء الأمر الحسي ما معنى هذا؟ شروط التواتر شروط الحديث المتواتر أن يرويه جمع عن جمع كم العدد قيل ألف وقيل أربعين وقيل عشرين وقيل عدد أهل بدر وقيل سبعة أقوال كثيرة ولكن التحقيق تحقيق علماء كما نقل الصنعاني في توضيح الافكار قال ما تطمئن به النفس؟ فقد يكون سبعة عند بعض الناس وقد يكون خمسة وقد يكون عشرين ما تطمئن به النفس من العدد شروط المتواتر أن يرويه جمع يعني جمع من الصحابة يسمعون الحديث ويرويها عن الصحابة جمع من التابعين وعن أتباع التابعين جمع وعنهم جمع في كل طبقة من طبقات السند يعني مثلا أضر مثال حديث معين سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم خمسين نقول متواتر وسمعه من الذي سمع من الذي يسمع من الصحابة التابعون سمعه مئة من التابعين خمس الطبقة الأولى في الخمسين والطبقة الثانية فيها مئة وسمعه من أتباع التابعين مئة أيضا ومن أتباع وبعد ذلك في طبقه طبقة معينة لم لم يحدث به أحد ماتوا جميعا لن أضرب مثال عقلي فلم يبق إلا واحد فحدث واحد به ففي طبقة معينة سند معين في خمسين صحابي يروي عنه مئة تابعين يروي عنه مئتين من التابعين يروي عن المئتين في الطبقة التي بعد ذلك واحد فقط هل هذا متواتر؟ لا أحد بد أن تكون الكسرة في كل طبقات السند حتى نحكم عليه بالتواتر إذن من شروط التواتر أن يرويه جمع عدد كثير بلا حص ولا عدد معين لأن العدد المفيد يعني في كل طبقة من طبقات السند ألا تقل هذه هزالك الكسرة في جميع طبقات السند أن تحيل عادة تواطؤهم على الكذب يعني ما في داعي للكذب ما في داعي للكذب أن يكون مستند, مستند النقلة الأمر الحسي بأن يقولوا سمعنا حدثنا أخبرنا ما يقولوش بيتهيئلي أظن لا هذا ليس إيه من شروط التواتر يبقى إذن التواتر أن يروهي جمع عن جمع تحيل عادة تواطئ في كل طبقة من طبقات السند تحيل عادة تواطئ مع الكذب يعني ما في داعي أن غير متفقين غير متفقين يعني مثلا عندما يأتينا رجل يقول أنا شاهدت في المكان الفلاني كذا واحد زميلك شاهدت حادث سيارة في الميدان الفلاني. ثم بعد خمس دقائق جاء, جاء رجل آخر لا تعرفه أنت، وقال شاهدت في المكان الفلاني حادث سيارة. نفس الحادث. ركبت أنت سيارة مواصلات تاكس، فرأيت السائق يحكي مع جار له مع, مع رجل يجلس بجواره وأنت راكب في المكرباص أو في تاكس يحكي ما يقول له سمعت على خبر السيارة. انا شفت خبر سياره كذا كذا في الميدان فلما نزلت حدث رجل امامك اخر هذا من اماكن مختلفه تحيل تواتهم على الكذب لا يمكن ان يتفقوا جميعا على ان عليك لكي يثبتوا لك هذا الخبر هم لا يعرفون بعضهم المتواتر ينقسم من من ناحيه احنا قلنا ان السنة تنقسم الى احاد ومتواتر المتواتر عرفناه الأحاد ما لم يكن متواترا إذا فقد فقد شرط من شروط التواتر يسمى أحاد يسمى إيه أحاد والأحاد من الصحيح والضعيف المتواتر كله صحيح وهو نادر وهو نادل وجود قليل جدا أما الأحاد في أكثر أحاديث أحاد ومنها الصحيح والضعيف والحسن وغير ذلك أما المتواتر فينقسم من ناحية الصيغة أو من جهة صيغتي قسمان من جهة اللفظ متواتر لفظي ومتواتر معنوي ما معنى متواتر لفظي أن يتواتر اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نادر وجود كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه سبعين من الصحابة سبعين من الصحابة وللتبراني جزء في طرق هذا الحديث مطبوع وابن الجوزي جمع أكثر هذه الطرق في مقدمة كتاب الموضوعات هذا الحديث رواه سبعين منهم العشرة مبشرين بالجنة، فهذا الحديث رواه سبعين من الصحابة ورواه عن السبعين مئات وعن المئات مائة ألواف وعن, وعن في كل فهذا يسمى متواتر لفظي، تواتر لفظه من كذب عليا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا اللفظ رواه السبعين. من كذب عليا متعمل فليتبوأ مع قاعدة من الله هذا التواتر اللفظي أما التواتر المعنوي فمثلا يجي سبعين واحد يروى سبعين حديث مختلف أو خمسين واحد أنا أدري مثال خمسين صحابة رووا خمسين حديث مختلفة هذا أبو هرية, أبو هريه رواه في في السيرة في الغزوات ابن عمر روى حديث آخر في الزكوات في صيام رمضان آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� رابع رواه حديث في فضل العمرة خامس رواه حديث في الجهاد في سبيل الله سادس رواه حديث في الوضوء سابع في الطهارة خامس في الغسل من الجنابة سامن في الزكاة سابع في الأداب عاشر في التفسير كذا كذا أحاديث مختلفة ولكن كل هذه الأحاديث بينها عامل مشترك معلومة معينة موجودة في الخمسين حديث هي رفع اليدين بالدعاء موجودة هنا و هنا و هنا ولكن الحديث لم يسق من أجلها هي جاءت عرضا ولكن مذكورة في الخمسين حديث فهذه تسمى تواتر معنوي تواتر معنوي معلومة معينة واردة في أكثر من حديث ولكن الحديث لم يأتي من أجلها إنما هي جاءت عرضا هنا وهنا وهنا وهنا, وهنا. فتسمى تواتر معنوي أما التواتر اللفظي كلهم يتفق على هذا على هذا اللفظ يبقى قلنا أن السنة تنقسم باعتبار وصولها إلينا إلى أولا باعتبار ذاتها إلى سنة قولية فعلية تقريرية فعلية كلام إنما الأعمال بالنيات تقريرية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيبة بأطيب ماجد أو كما قالت أمنا عائشة تقريرية أن, يرى النبي أن يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولا ينكره هذه السنة فعلية قولية قولية فعلية تقريرية باعتبار وصولها إلينا متواترة وآحاد تكلمنا عن المتواترة وتنقسم من ناحية تو تواتر لفظي وتواتر معنوي ثم بعد ذلك الآحاد ما ليس بمتواتر كل حديث ليس بمتواتر يسمى حديث أحاد وخبر الأحد حجة يعني كثير من الناس كثير من الكتاب أو ما مصطلح الذي نشأ في الآونة الأخيرة في العصول الأخيرة يسمى مفكر إسلامي وما فيش في الإسلام حيث مفكر إسلامي هناك اهل العلم طلاب علم هذا فلان من طلاب العلم هذا فلان من أهل العلم أما ما في في الإسلام مفكر إسلامي فيقولون بعضهم يقول إن عندما تحتج عليه في مسألة يقول هذا أحاديس أحاد لا يحتج به في باب العقيدة أحاديس الأحاد إذا رفضنا العمل بأحاديس الأحاد ضاع الدين إذ أن السنة هي صحة تعبير العصري السنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن وهي الدليل الثاني وهناك أمور كثيرة وأقيم الصلاة هل هناك آية تقول ماذا أقول في الركوع ماذا أقول في السجود وأتم الحج والعمرة لله كيف أحج كيف اعتمر كيف أزكي أنصبة الزكوات كل أجزي الأمور في السنة ولذلك يقول ابن عبد البر الذي عليه سلف الأمة أن خبر الواحد الصحيح حجه قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم إجماع ابن عبد ينقل إجماع يقول أجمع أهل العلم من أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأسر في جميع الأمصار فيما علمته على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا سائزا ثبت ولم ينسخه غيره إذا لم يكن منسوخ هذا على هذا يقول ابن عبد البر على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا إلا من يا ابن عبد البر إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا, لا لا يعد خلافهم خلاف يبقى إذن ابن عبد البر ينقل إجماع على وجوب العمل بخبر الأحاد بخبر الأحاد إذا صح السند ما دام صحيحا لا فرقه بين بين عقيدة أو فقه أو تفسير فكل من عند الله وبهذا القدر كفاية وفي المرة القادمة إن شاء الله نتحدث عن عن مباحث جديد من مباحث السنة وحجية السنة سبحانك اللهم بحمدك نشرق لا إلله لا إنت نستغفرك ونتوب إليك